بسم الله الرحمن الرحيم إذا جاء نصر الله والفتح إذا جاء نصر الله يا محمد على من عاداك وهم قريش والفتح فتح مكة ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا زمرا وأرسالا القبيلة بأسرها والقوم بأجمعهم من غير قتال قال الحسن لما فتح الله عز وجل مكة على رسوله قالت العرب بعضها لبعض إذا ظفر محمد بأهل الحرم وقد كان الله أجارهم من أصحاب الفيل فليس لكم به يدان فكانوا يدخلون في دين الله أفواجا بعد أن كانوا يدخلون واحدا واحدا واثنين اثنين فسبح بحمد ربك واستغفر إن فإنه كان فإنك حينئذ لاحق به قال ابن عباس لما نزلت هذه السورة علم النبي صلى الله عليه وسلم أنه نعيت إليه نفسه قال الحسن أعلم أنه قد اقترب أجله فأمر بالتسبيح والتوبة له بالزيادة في العمل الصالح قال قتادة ومقاتل عاش النبي صلى الله عليه وسلم بعد نزول هذه السورة سبعين يوما